ولقد كرمنا بني وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وفض واللَّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ ۖ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ نَفْسٍ بِإِيمَانِهَا فَمَن أُوتِيَ Women تنوك عن الذي إليك لتفتري علينا Surah Al-Fatihah شيء انقلينا اذا لا لم انكن ضيع فالحياه تضيع فالممات لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرُ وَإِنْ لِيُخْرِجُكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَكُونَ خِلَافَكَيْنَ اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقوآنا الفجر إن وَمِنَ الْلَّيْلِ فَتَحَ الْجَنَّةَ بِهِ عسى أن يبعثك ربك مقاما محبودا أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوُقًا اللَّهُ